البشائر, البشائر تقدم لكم يا راحلا عنا يا راحلا عنا يا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما يا راحلا عنا الى دار الخلود سلام طيب في جنان الخلد نفسها طيب جنان الخلد نفسها يا في ومقام أَيَا رَاحِلًا عَنَّا إِلَى دَارِ الْخُلُودِ سَلَامًا أَيَا رَاحِلًا عَنَّا إِلَى دَارِ الْخُلُودِ سَلَامًا طِبْ فِي جِنَاغًا لِلْخُلْدِ يَا أَخِي وَمُقَامًا وَادَّعْتَ دُنْيَا لَهُ لَا تَحْفَلْ بِمَا فِيهَا وَلَا تَرْضَى بِهَا فِيهَا وَلَا تَرْضَى بِهَا اِسْتِسْلَامًا وَمَضِيتَ نَحْوَ الْمَوْتِ تَشْمَخُ بَاسِمًا لا تخش قتلا، لا تخش قتلا أو تهاب ظلاما تفني جموع على الكفر في ساحل وغاب. وتدك صرحا قد عتاها إجراما لله دروك من كريم ماجد لله دروك من كريم ماجد في الحق عشت مناضلاً مقداماً ترجو لأمتك الجريحة عزة ومن كانت تسمو بها ومقاما ومكانة تسمو بها ومقام فلأ أنت رمز العزم في زمن به شحت نفوس الناس. شحت نفوس الناس فكنت إماماً ولا أنت نبراس المكارم كلها ولا أنت نبراس المكارم كلها ولن انت في صدر الفداء وسام